عليك اعتمادي في الملمات خالقي فما لي سوى رحماك عند المضايق فكم نعم من أوليتني ولطفت بي وكنت مجيري في الخطوب بالطوارق ويسرت لي امري وفرجت كربتي وكم قدم لي صنتها في المزالق أَضِلُّ فَتَهْدِئِنِ السَّبِيلَ رِعَايَةً فَإِنَّكَ لَا تَخْفَى عَلَيْكَ الْحَقَائِقِ وَأَهْفُوا فَتَعَفُوا رَحْمَةً وَتَحَنُّنَا على مذنب قد تاب توبة صادقين تباركت ربا هاديا وموفقا لمن كان عبدا مخلصا غير آبقين هو المبدع الباري له الأمر كله يدبره في مغرب أو مشارق لسلطانه تعنو الوجود لالة وخوفا ويخزى كل عاص و